بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بطع سنين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 كانوا اشد منهم قوه واثار الارض وعمروها اكثر مما عمروها وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا الصوء أن كذبوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَاعَ وَكَانُوا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ يَتَفَرَّقُونَ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة فَهُمْ فِي روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فاولائك في العذاب محضرون فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعاشيا وَالشَّيْءَ وَحِينَ تَظْهَرُونَ يَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرِجُونَ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 وينزل من السماء ما فيحيه الأرض فيحيه الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسنا سضر دع ربهمني بين إلي ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا، فهو يتكلم بما كانوا، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا صرحمة فرحوا بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون.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 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراته وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتقو من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم فَجَاءُوهُم بالبينات فانتقمنا فَنَتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ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 وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحًا فرأوه مصفر إلا ظلوا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا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 فَيَوْمَئِذٍ لا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَأْثَرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ